فَمَسْتَمْ تَعْت بِهِ مِنهُ فَآتُهُأَجَهُ فَريضَ وَلَا جُناحَ عَلَكُم فيِي مَا تَراضَيتٌُ بِِِ بَعْدِ الْفَرضَ إِ اللهَّهَ كَانَ عَليِيمًَا حَكمَا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 فَانكِحوهُن مّنْ آبائهن باذن اَهلِهِن و ااتوهُن اجورَهُن و ااتوهُن اجورَهُن بالمعروف محصنات غير مسافحات محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدانا فإذا احصن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على فعليهن نصف ما على من العذاب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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند تراض منكم وَلا تَقتُلءن فُسَكُمْ إِ إن اللهَّه كانَانَ بِكُمْ رحيمَا وَمَي يفعلذَلِكَ عُدنَو وَظُلمَن فَسَوفَ نُصمينَ ر وَكَانَ ذَلِكَ على اللهَّه يَسير إ فَتَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم وَنُدْخِلْكُم مَّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِن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 وَلِكُلٍ جَعَلنا مَوَالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الررجَانُ قَوْامُونَ عَلًَا مِسَاءِ بِمَا فَبَّّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَ بعْضٍ وَ بِمَا أَمثَقُ مِن أَمْوَالِِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِضَاٌ مِلْغَيبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ وَلَا تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَايْذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفُْم شقاقَ بَيْنِهِمَا ثَبَعَتُ حَكَمًَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمًَا مِنْ أَهْلهَا إ يُردَا إِسْلَ حَّ وَفقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِ اللهَّهَ كَانَ عَمَ خَبير وَعْجُدُ اللهَّه وَلَا تُشكُ بِهِ شَيْئ وَبِالْوالدَْ إأَحْسَانَا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين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 وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مَنْ لَّهُ أَجْرًا عظيما فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا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 أَو جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ, من الْغَائِبِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا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 وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا وَرَاعِنَا لَيَنّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وأقوى وَلَا فِتْنَةٌ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَنَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ نُطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا فَنُرَدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لعنهم الله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 والَّماَا نَضجَتْ جُلودهُم بَدناهُم جُلودًا غَيرَهَا بَدلناهُم جُودًا غَيْرَهَا لِيَدُ قُأَذاب إِ اللهَ كََ عزيزًا حَكيمَا والَّذينَ آمَنُوا وَعمِلُ الصَّالِحاتِ سَنُ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 أَأَيتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 لوجدوا الله توابا رحيما فَلَا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وَلَو أََّ كَتَبَنَا عَلَيْهِمْ أَن قُتُلُ أَنْ فُسَكُمْ أَْ إِخْرجُ أَوْ إخْرجُ مِنْ بِعَارِكُمَّْا فَعَُوه إِلَّا قَللُ مِنْهُم ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم ملة لنا اجرا عظيما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 مِنَّ بِينَ وَصِّ قِينَ وَشّهَدَاءِ وَصَّالِحين وَحَسُنَ أُلَاائِكَرَفِي قَا ذَلِكَ صَبْْنُ مِنَ اللَّ وَكَفَ بَِّهِ عَمَا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا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 لا يقولن انك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليت من كنتم معهم فافوز فوزا عظيما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 وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى والاخره خير لمن اتقى ولا يُدِرِكُمُ فتيله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 لَو وَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافا كَثيرا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته نتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين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 وإذا حيتم بتحية فحيوا, فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعن لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا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 لا تتخذوا منهم اوليا حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولائكم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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا واعد له عذابا عظيما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 أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَا سَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا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 وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِهِمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة وَلَا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم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 فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وَلَا تَهِنُوا فِي بَثِّ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ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 ومن يعمل سوء أن أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يَكْسِبُهُ على نفسه وكان اللَّهُ عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا لقدلَقدَ احتَمَ لَ بُتَانَوا وَإِسْمَُّ ولولا وَلَوولَا فَضْلن اللهَّه عَلَييكَ وَرَحْمَتُهُ لَم الطَّائِفَةُم مِنهُم أَ يضِلّك وَمَا يضِّونَ إِللاا أَن فُسَهُم وَمَا يَضرونَكَ مِن شَيْير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 نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ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 وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا أَضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّئَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُم مَّآثَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ خَلْقَ اللَّهِ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 أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قال دين فيها ابدا ووعد الله حقا ومن اصدق من الله قيل لا ليس بامانكم ولا امان اهل الكتاب من يعمل سوء ان وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يعمل مِن الصَّالِحَاتِ ذَكَرًا أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا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 وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِن اللهَّه كََ بِماَا تَععمللونَ خَذير وَلَن تَسْطحُ أَن تعْدِلُ بَيْنًا مِساءِ وَلَ حَرَصُْم فَلَا تَملُ فَلَا تَملوا كلُل الْمَْلِ فَتَذَرُوهَا كلَلْمُ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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَإِنَّ قَدَرَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وكان الله سميعا بصيرا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 كانهم العزه ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا نثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما